أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولا تجدن أقبحهم للذين آمنوا الذين قالوا إننا نصارا ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنسل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون يقولون ربنا آمنا فاتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فَأَسْقَاهُمُ اللهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ قَالِبِينَ فِيهَا وَذَالِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ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 لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته فتفا르ته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو كسوتهم أو تحرير رقبه فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَامٍ ذَلِكَ تَفَّهُ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبِينُ وَاهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن انما الخمر والميسر والانصار والازلام رجس من عمل الشيطان رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون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 فَإِنَّكَ وَالَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ دُنَاهُمْ فِيمَا طَاعُوهُ إِذَا مَتَقَوَّوا وَآمَنُوا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا ايها الذين امنوا لا الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ولما حكم الله ليعلم الله من يقافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرب ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به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 عفَ اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَلَا تَقْمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو تِقَامٍ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعٌ لَكُمْ وَلِلْسَيَارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرْدِ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 ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، أن الله يعلم ما فِي, وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم.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 والله غفور حليم قد سعلها قوم قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائلة ولا وصيلة ولا حام ولا كن.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 إلى الله مرجعكم دميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصيلة اثنانا اثنان دوا عدل منكم او اخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم, فأصابتكم مصيبه الموت تحدثونهما من بعد الصلاه فيقسمان بالله فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة, شهاده الله انا اذل من الاثمين فإن اعترا على انه بسحق فائما فاخران يقومان مقامهما فاخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان فيقسمان بالله فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ومعتدينا, ومعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك ادنى ان يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد ايمان بعد أيمانهم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 وإذ أوعيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا, قالوا آمنا واشهد آمنا مسلمون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 نأكل منها وتؤمن قلوبنا ونعلم أن قد قدرتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا ما السماء تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآلة منك وارزقنا وأنت خير رازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعض منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وَأُمِّي إلهين من دون الله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 ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سقعوا منهم ما كانوا به يستهزئون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 الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتقد وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم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 ثم نقول للذين أشرقوا أين شركاءكم؟ ثم أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ ثم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 قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبعوا على ما كذبوا وأودوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لتلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين